فقد ا ح ت موسوعه ل ا ا م ت ا م ب ي ن ا يا أيها ا ل ن ب ي ق ل ل أ ز و ا ج ك م الاسلاميه م و س و ي ه النابلسي ل ا ما ل ع ي ن أ ي ن م ا فقفوا ق اخذوا ت ل و ا تقتلا س ن ة ا ل ل ه في ا ل ذ ي ن خلقوا あい<音楽> من ا ل ع ذ ا ب